جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهكم الله الصواب وفقكم للحق رفعا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل يوجد حديث صحيح يدل على مضاعفة أجر الصدقات في رمضان؟ رمضان وقت فاضل لعموم الأعمال والتنافس في الخيرات ولا سيما الصدقة ولا سيما الصدقة لكن دليل مخصوص يدل على المضاعفة مضاعفة الأجر للصدقة في رمضان لا أعلم دليلا مخصوصا معينا. لكن الأعمال في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أعظم اجرا لا بالعدد لا بعدد الحسنات وإنما بالكمية وعظم وإنما بالكيفية وعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى فلا شك أن الصائم في هذا الشهر شهر فضيل ووقت فاضل وايضا في عبادة الصيام. وفي أوقات فاضلة لا شك أن الأجر أعظم منه في وقت آخر يقول أحسن الله إليكم استكت بعد أذان الفجر بسواك له مذاق فهل يعد هذا النوع من السواك مفطرا؟ السواك لا بد أن يكون له طعم السواك لا بد أن يكون له طعم وهو يغير من رائحة الفم والصائم لا حرج عليه في أن يستاك وهو صائم ولو كان بعد صلاة العصر على الصحيح من اقوال أهل العلم ودليل ذلك الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيستاك ولو كان صائما وسواك لا يؤثر على صيامه لكن على من استاكل لا يتعمد جمع ريقه وابتلاعه نعم يقول رجل مريض وهو على الفراش منطرح هل يصوم أم لا إذا كان لا يطيق الصيام ولا يستطيع الصيام لا يصوم وإذا كان هذا المرض الذي أصابه هو من المرض الذي يرجى برؤه فانه متى شفي منه يقضي الايام التي افطرها في مرضه واما ان كان المرض الذي فيه مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم افطره مسكينا نعم من قتل نفسه هل يخرج من الاسلام وهل يصلى عليه ويعزى اهله فيه قاتل نفسه مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وجريمة كبيرة في حق نفسه ولا يكون بذلك كافرا لا يكون بذلك كافرا منتقلا من ملة الإسلام بل لا يزال على عقد الإسلام ويكون مرتكبا لجريمة كبيرة في حق نفسه. و قتله لنفسه لا يمنع أن يصلى عليه لأن عقد الإسلام باقي وقتله لنفسه لا يخرجه من الملة قتله لنفسه لا يخرجه من الملة فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لكن ذكر أهل العلم أن ذوي المكانه والمنزله من مثلا ولي الأمر أو العالم أو الشخص الذي له مكانة لو ترك الصلاة عليه زجرا وتأديبا وبيانا لعظم, لعظم ذلك الجرم فهذا أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي علاقات نفسه ولم يمنع أيضا من الصلاة عليه بل قال صلوا على صاحبكم بل قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وأهله يعزون لأن أهله في مصاب عظيم فيعزون ويواسون في مصابهم ولا حرج في ذلك نعم هذا قريب منه يقول هل الذي شهد له رسول الله سلم بالنار الذي قتل نفسه والغلام الذي غل في وادي القرى هل دخولهم النار دخول أمد, أمد أو أبد نعم هل دخولهم النار دخول أمد أو أبد إذا كان يعني من قيل عنه إنه في النار لأن تأتي نصوص كثيرة في نصوص الوعيد ويقال عن صاحبها إنه في النار ويكون الأمر الذي نص على أن صاحبه في النار كفر ناقل من ملة الإسلام فهذا الدخول دخول ابد وأما إذا كان الأمر الذي نص على أنه يدخل به النار معصية من المعاصي لا تبلغ درجة الكفر فهذا الدخول دخول أمد وليس دخول وليس دخول أبد يعني ليس دخول تأبيد وإذا لم يكن عند هؤلاء إلا يعني الشملة ووحدها فهذا الدخول ولا شك دخول أمد وليس دخول أبد يعني ليس دخول تأبيد لأن المعاصي التي تستوجب دخول النار يكون دخول النار فيها دخول تطهير وتنقية لا دخول تأبيد وتخليد دخولهم فيها دخول تطهير وتنقية أما دخول المشرك الكافر في النار فإن دخوله دخول تخليد وتأبيد نعم تقول ما الفرق بين السرقة والغلول السرقة هو أخذ المال من من حرزه يعني من مكانه الذي وضع فيه والغلول معناه عند أهل العلم واسع عند أهل العلم معناه واسع يعني له معنى خاص وهو ما يكون من غلول في القتال وذلك باستلاب بعض الأموال والغنائم قبل أن تقسم مثل قصة يعني صاحب الشملة فهذه من الغلول ومعناه عند أهل العلم واسع فيتناول كل أخذ للمال بغير حق كل أخذ للمال بغير حق فهذا من الغلول ويتناوله عموم الوعيد نعم يقول هل يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل مسموما جاء في الصحيح كما مر معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أنه يذكر ألم السم قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد ألم السم الطعام الذي أكلت بخيبر قال وهذا أوان كطاع أبهري والأبهر هو عرق إذا انقطع في الإنسان مات نعم يسأل عن زينب بنت الحارث التي سمت هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا الذي جاء في الرواية الأخرى لما قتلت الصحابي الجليل بشر رضي الله عنه بشر بن البراء لما قتلته قتلها النبي صلى الله عليه وسلم به يعني قتلها بقتلها لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه نعم. هل شارك جعفر بن أبي طالب وموسى الأشعري رضي الله عنهم في قتال خيبر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم دون أن يشارك معه الذي دلت عليه النصوص الواردة في هذا الباب أنه مثل أبي هريرة جاءوا بعد الفتح جاءوا بعد فتح خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم لكنهم جاءوا بعد فتحها مثل مجيء ابي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مجيء بعد فتح خيبر نعم. من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كأهل بدر وبيعة الرضوان بعدم دخول النار هل يجوز تسمية أحدهم بعينه أنه لا يدخل النار النبي عليه الصلاة والسلام شهد لصحابة معينين بأسمائهم بأنهم في الجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بأسمائهم أنهم في الجنة وشهد أيضا لصحابة شهدوا مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة مثل أهل بيعة الرضوان لا يدخلوا النار من شهد بيعة الرضوان كما مر معنا فكل ما شهد به النبي عليه الصلاة والسلام تعميما أو تعيينا نشهد به وتكون شهادتنا به وفق شهادته فما شهد به تعميما نشهد به تعميما وما شهد به صلوات الله وسلامه عليه تعيينا نشهد به تعيينا فنقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة طلحة في الجنة أهل بيعة الرضوان في الجنة هكذا يعني ما شهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه تعيينا نشهد فيه تعيينا وما شهد فيه أيضا تعميما نشهد فيه تعميما وفقا لما جاء وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم هل ورد فضل خاص للصلاة وذكر الله في الروضة الشريفة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا ولا شك دليل واضح على فضيلة هذه البقعة ومكانتها وأنها روضة من رياض الجنة ومعلوم أنها داخل المسجد والمسجد كله مكان صلاة وذكر وعبادة وتلاوة للقرآن وهذه البقعه بقعة مفضلة وهي مكان صلاة وذكر وتلاوة للقرآن فهذا الحديث فيه التنصيص على مزيد فضيلة ومزيد خصوص خصوصية لهذه البقعة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة نعم هل, يقول هل نصلي في الروضة كل يوم أم تكفي المرة الواحدة إذا تيسر لك تكرار هذه البقعة دون أن يكون هناك تزاحم وتدافع وإذا للناس لأن بعض الناس يعني رغبة في الخير والوصول إلى ذلك المكان في أوقات الزحام الشديدة لا يبالي فيدخل مع الزحام الشديد مع أنه متيقن أن المكان لا يسع للوقوف فضلا عن الصلاة فيزاحم ويدخل ويؤذي الكبير ويتخطى الرقاب ويمر من بين أيدي المصلين فيرتكب أخطاء عديدة فيرتكب أخطاء عديدة فمثل هذه الأخطاء والمفاسد ينبغي أن يتجنبها في سبيل المصلحة يجب أن يحرص على تجنبها ولو فوت على نفسه مصلحة إدراك فضيلة هذه البقعة رفقا بالناس وبعدا عن المزاحمة والمدافعة إلى احيانا يصل إلى حد الضرر بالآخرين نعم يقول قول المؤلف بن كثير في غنائم خيبر حتى استكملها صلى الله عليه وسلم وخمسها التخميس جاء, جاء ذكره في, في القرآن الكريم في سورة الحشر قال, قال الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين نعم. هذان سؤالان عن الوسوسة. يقول ما حكم من تأتيه بعض الوساوس في الوضوء بحيث يبقى في الوضوء يعيده أكثر من مرة لأنه يظن أنه يخرج منه هواء. الثاني يقول ما هو علاج الوسواس الذي يأتي للمؤمن ويحزنه ويبعده عن الطاعة. عندي في هذا الباب علاجان أحسب أنهما نافعان غاية النفع. الأول ويعتني به من ابتلي بذلك. الاستعاده بالله وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فالاستعاده شفاء وهي الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به سبحانه وتعالى فلا يكثر من الاستعاده والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه من هذا الداء هذا الأمر الأول والأمر الثاني عليه أن يحافظ على هذه القاعدة وهي أن لا يعبد الله إلا بما شرع وهي قاعده نافعه لكل مسلم ونافعه جدا لمن به وسواس عليه أن لا يعبد الله إلا بما شرع فإذا جاء مثلا إلى الطهارة إذا جاء إلى الطهارة و وقت قضائه للحاجة مثلا وقت قضائه للحاجة يعني بعض الموسوسين يبدأ بأعمال غير مشروعة وكتب أهل العلم التي ألفوها ضمنا أو مفردة في ذم الوسوسة والتحذير منها يذكرون حالات تحصل لبعض الموسوسين وايضا لا يزال إلى الآن يسمع منهم أمثال ذلك يفعلون أموراً ليست مشروعة فمثلا بعضهم إذا قضى الحاجة إذا قضى حاجته يقوم بأمور لم يأذن الله بها مثلا يعصر آلته يعصر آلته أو يأتي بمنديل أو خرقة ويلفها لفا دقيقا ويدخلها داخل آلته واعمال من هذا القبيل ليست مطلوبه شرعا إذا اردت أن تعبد الله اعبد الله بما شرع هل هذا العمل أذن الله لك فيه هل شرعه لك المشروع عند للمسلم عندما يقضي الحاجة وينتهي وينقي المكان أن يرش عليه الماء أن يرش على المكان وينظف المكان بالماء إذا نظف يقوم ولا يلتفت لشيء آخر من الذي قال لك تعصر الآلة ومن الذي قال لك تضع من ديلا أو ومن الذي قال لك تأتي بلازق بعضهم يؤذي نفسه ويضر, ويضر نفسه فيأتي بلازق ويلزقه على مخرج البول بزعمه حتى يمنع خروج نقاط أو أشياء من هذا القبيل وبعضهم مثلا بعد أن ينتهي داخل دورة المياه أجلكم الله يقف ويقفز عدة مرات حتى يعني يتساقط ما بقي أعمال ما لا أصل في شرع الله أعمال لا أصل لها في شرع الله اطلاقا والواجب على المسلم عندما يعبد الله يعبد الله بما شرع ولهذا أنصح في هذا المقام نصيحة نافعة جدا ومفيدة وبفضل الله ذكرتها لبعض الإخوة فنفعهم الله بها عندما اعتنوا عناية دقيقة بتطبيقها عندما تأتيك وساوس افعل كذا مباشرة اطلب الدليل على العمل اطلب الدليل اذا كان هناك دليل يدل على المشروعية فافعل اما اذا كان لا دليل عليه فلا تفعل لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا رد. فقد تقوم بأعمال وتعاني منها وتتعب وتجهد نفسك وهي مردودة وليست مقبولة منك لأن الله لم يسراها لك ولم يأذن لك بها فينبغي أن يحافظ من ابتلي بهذه القاعدة بل هي قاعدة يعني مطلوبة من كل مسلم ان لا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا جاءت الوساوس وتسربت إلى الذهن، افعل كذا اترك كذا قم بكذا يبحث عن الدليل فإذا كان هناك دليل على مشروعية مثل هذا العمل وإلا لا يفعل مثل الآن بعض الـ يعني الـ من والسلسة عندما يريد أن يكبر ويريد مثلا أن تقترن التكبيره مع النية ورفع اليدين معهما ثم يدخل, يدخل نفسه في أمر ما أنزل الله به من سلطان، وتجد يرفع يده ثم ينزلها ثم يعيدها ثم يخفضها ثم يكبر ثم يعيد التكبير ويمضي في, في هذه الحال في عبادة ما شرعها الله له واعمال ما شرعها الله ما. ما الذي قال لك تقوم هذا المقام بين يدي ربك عندما تريد أن تكدر مع أن الأمر من ايسر ما يكون تقب بين يدي الله وتعقد نية في قلبك وتكبر وتمضي في صلاتك أما هذا التردد من الذي ورفع اليد وخفضها وإنزالها ورفعها وهكذا من الذي أذن لك بذلك فالشاهد أن المطلوب في هذا الباب أن يحرص المسلم على أن تكون عبادته وفق الشرع نعم. هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم بما أخذ مدعما قبل موته هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم بما غله مدعم قبل أن يموت الله تعالى أعلم لكن الذي جاء في الحديث الذي جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عندما شهدوا بهذه الشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا بل هو في قبره في نار في شملة غله. فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قالوا هنيئا له الشهادة في سبيل الله وما قبل ذلك أمر لا يمكن لإنسان أن يقول فيه بنعم أو لا إلا بدليل نعم قول زينب بن جحش رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري ما المراد زينب زوج النبي رضي الله عنها وأرضها لما قالت أحمي سمعي وبصري كانت كلمتها هذه تدل على عظم من ورعها رضي الله عنها وارضاها مثل ما قالت عائشه ولكن زينب نجاه الله بالورع نجاه الله بالورع فكان هذا من ورعها رضي الله عنها وارضاها قالت احمي سمعي وبصري لما قال لها عليه الصلاه والسلام ما رايت ماذا رايت ماذا سمعتي يا زينب يسالها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله احمي سمعي وبصري يا رسول الله ما رايت الا خيرا قالت ما رأيت إلا خيرا قالت عائشة رضي الله عنها فنجاها الله بالورع فنجاها الله بالورع لأن هذا ورع عندما يحمي الإنسان سمعه ويحمي بصره لانها قال ما رايت ما سمعت سؤال يتعلق بالسمع وسؤال يتعلق بالبصر فقالت أحمي سمعي وبصري لأن الإنسان إذا خاف مثل هذه الأمور وقال رأيت كذا وهو لم يتحقق من ذلك هل حمى سمعه او قال نعم اذا قال رأيت كذا هل حمى بصره او قال سمعت كذا وهو لم يتحقق هل حمى سمعه ما حمى سمعه ولهذا قالت رضي الله عنه وهذا من الورع العظيم قالت احمي سمعي وبصري وهذا فيه دلاله ان الانسان الذي والعياذ بالله في الشائعات والفتن ينقل ولا يبالي ويتحدث ولا يبالي يقول حصل كذا وفعل كذا وقيل كذا إذا قال قيل كذا هذا أمر يتعلق بالسمع وإذا قال حصل كذا من الأفعال هذا يتعلق بالبصر لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره لم يحمي سمعه ولم يحمي بصره فحقيقة كلمتها رضي الله عنها وارضاها كلمة عظيمة في باب الورع كلمة عظيمة في باب الورع وينبغي على المسلم أن يستحضر مثل هذا الكلام عندما يسال عن شيء ولم يتحقق من رؤيته ببصره وسمعه له بأذنه عليه أن يحمي سمعه وبصره لماذا؟ لأنه إن تكلم دون تحقق ان كان يتعلق بالبصر لما يكن قد حمى بذلك سمعه لم يكن حما بذلك بصرا وإن كان يتعلق بالسمع لم يكن بذلك حما سمعا فكلمتها حقيقة منهج رائع جدا في باب الورع هذا سؤال قال عائشة قالت هي التي كانت تساميني فما المراد بهذا الكلمة هذه من عائشة رضي الله عنها بيان لما كانت زينب بنت جحش ومنزلتها فيعني المسامات المماثلة يساميني اي يماثلني فتبين المكان والمنزلة التي كانت عليها فهي في منزلة عالية وهي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يدفعها أمور تكون بين الزوجات وأشياء بين الزوجات فلم يدفعها مثل ذلك أن تقول كلاما أو تثير قولا أو نحو ذلك وانما قالت أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا أحمي سمعي وبصري ما رأيت إلا خيرا وكان هذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرص العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداه مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا